بسم الله الرحمن الرحيم اِأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا, عبد ولا أَنَا لكم دي رقم